إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوة قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين هنا يعني هذه القصة الطويلة قصة عظيمة جدا فيها أيضا بيان لعظم ربوية الله جلال فعلام فضل الله على عباده عليكم السلام عليكم والله على أظهر أيضا عظيم ربويته في أحياء الموتى فعلى هؤلاء كانوا أن يسارعوا في الانقياد والاستسلام لله جل فعلا طلبوا آية أتتهم آيات من ذلك لكنهم قوم يجحدون لكنهم قوم على ربهم يتكبرون وإذا قال موسى واذكر يا محمد وهذا أيضا فيه دلالة على بيان عظيم ربوبية الله جل فعلا لمحمد ولأهل مكة صلى الله عليه وسلم ولأهل مكة حتى يسارعوا في الإيمان بالله دل فعلها حتى ينقادوا إلى ربهم دل فعلها ويستسلموا ل لأوامر ربهم دل فعلها عبادة له ما خفقهم إلا لذلك واذكر إذ, إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لنوم القصة برمتها أن رجلا جشعا من بني إسرائيل أراد أن يتعجل إرثه على عمه فقتله ثم أخذه على فوهة أو بوابة قرية واتهمهم بقتله وطالب بالدية عليكم السلام وبركاته فطالب بدمه طالب بدياته شوف انظر قتله, قتله وألقاه على بوابة القرية ثم, ثم طالب طالب بدياته عجيب جدا هذه البجاحة وهذه الوقاحة التي فيها اليهود قوم قوم يعني قوم بهت فطلبهم الله جل على ببقرة أن يذبحوها وأن يضربوه ببعضها وأحياه الله جل فعلا حتى قال الرجل قتلني ابن أخ قتلني ابن أخ ومات أمامهم عيانا أحياه الله أمامهم عيانا ويسمعون منه ويرونه قائما حيّا بعدما بعدما قاد الله الروح يقول الله تعالى وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فاذكروا يا بني إسرائيل فاذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في في في بيان العظيم لرؤية لادل وخلق العادات بأن الله قد جعل في البقرة آية عظيمة هم عجزة باهرة قاهرة في بيان القاتل وأيضا في العمل على إذار ما كان خفيا عليهم بأن الله أحيى المقتول فقام المقتول وقال قتلني ابن أخي روا بن عبيد السلماني قال كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يلد له وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضع على باب رجل منهم ثم أصبها الدعي حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض فقال ذراء منهم النه والنها بالعقل والرسانة والحجة قال على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم موسى عليه السلام فأتى موسى أو فأتوا موسى عليه السلام فذكر ذلك له. فقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فلا لم يعترضوا عليه لا أجزأت أي بقرة يذبحوا أي بقرة يذبحونها لكانت كانت لهم كيفا في ذلك ولكنهم قد تملأوا على التعنت وعلى الجحود والمراجعة فراجعوا موسى عليه السلام فكان الله جل وعلا لهم بالمرصاد شددوا فشدد الله عليهم تعنتوا فأغلظ الله لهم سبحانه جل فعلا حتى أنهم لم يجدوا البقرة التي جعل اوصافها الله جل وعلا عليهم إلا عند رجل وما انقصها إلا أن تكون ملء جلدها ذهبا فأخذوها من جلدها ذهبا شقوا, عليه شقوا على أنفسهم فشق الله عليهم تعنتوا فشدد الله عليهم وكان رجل يحتاج إلى هذا المال فرزقوا الله من هؤلاء الذين تشددوا وإن الله إذا أراد شيئا هي له أسبابه سبحانه جل فيه في علاه. والمناق يؤتى بنقيد قصده احتال على قتل عمه لذلك فالقاتل لا يرث قال الله تعالى مبينا تعنط وتشدد اليهود الذين يسر الله عليهم لكنهم لا يتيسرون ولا ولا يقبلون أعتزل لكم قال الله تعالى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إن بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك عبيل لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك عبيل لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنها إن شاء الله لم تدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلون تزير الأرض ولا تسقي الحرفة مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون هنا بيان لتعمت بني إسرائيل والتشدد الذي كانوا فيه ضيق جدا فضيق الله عليه هكذا يكون الإنسان هكذا يكون الإنسان والله يعامله بما بما بما تعامل فضيق جدا فضيق الله عليه ورجعوا نبيهم وكانوا هم أشد ناس اختلافا على على نبيهم وهذا الاختلاف الذي أطاح بهم نعم قالوا اضع لنا ربك والبين لنا مهي ما, ما هذه البقرة التي قلت لنا بأننا لو يعني يكون في هذه الآية العظيم ما هي الصفة ما هي البقرة تكون ذكرا تكون أنثى يعني بيضاء صفراء حمراء سوداء بيننا ذلك قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوانهم ففعلوا ما تؤمروا عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمروا أي لا كبيرة هارمة ولا صغيرة لما الحق الفحر وهي عوان بين ذلك نصف بين الكبير وبين وسط يعني وسط والوسط من أفضل ما أكون نعم قالوا قالوا قالوا لنا ربك وبين لنا ما لونها فتعنتوا وطلبوا اللون فقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فأقعوا لونها تسر النظير فأقعوا لونها يعني شديدة, شديدة الصفرة تكاد من صفراتها تبيض هذا أيضا لون ليس فاقعا جدا لكنه لون أيضا أخاذ نعم قال تسر الناظرين يعني نما يراها يأخذ كأنها شوعة شمس يعني تأخذ باللب وبالعقل وبالقلب وبالروح نعم تسر الناظرين وكذا قال أبو العليا وقتاد وقتاد ثم قال, قال فاقعوا لنا السور النظري قالوا وضع لنا ربك تعنط مرة ثانية تعنط مرة ثانية قال وضع لنا ربك البين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله للمهتدون وأيضا من التعنط وتشدد والمشقة والضيق قالوا إن البقرة تشابه علينا البقر كثير كسر البقر علينا فإنه قد تشابه علينا فبين لنا صفة تجليها لنا نسعى سعي حديثا بأنس نأتي بها وكما قلت هم ما أرادوا إلا كثرة الاختلاف على نبيهم هم كانوا كذلك وإن إن شاء الله المهتدون إذا بينتهى لنا سنكون من المهتدين فقال موسى عليه السلام قال إنه يقول إنها بقرة لا دلول تسير الأرض ولا تسقي الحرثة مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون هناها ليست مدللة بالحراثة ولا معدل السقي في السقيه بل المكرمة ما رح راحها كما يقولون سائمة يعني مكرمة حسنة والمعنى مسلمة يعني سالمة من كل عيب شدد ولذلك ملأ جلدها ذهبا مسلمة أي سالمة من كل من كل عيب وإذا قال لا شيء ت فيها وقيل أن سلمت القوائم والخلق لا شيء ترعيب فيها بحال من الأحوال فذبحوها وما كادوا يفعلون فما قال ابن عباس كادوا ألا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا لأنهم أرادوا ألا يذبحوها شوف شوف بعد كل هذا وبعد ما أنمن الله أحسن الله لكم بعد ما أنمن ما من الله عليهم بذلك ما أرادوا ذبح ذبحها ما أرادوا ذبحها عنادا عنادا وبحودا يعاندون نبيهم ما أدري هؤلاء القوم من أي أرض هم أعوذ بالله من غضب الله إذا قال الله, قال الله تعالى غير المغضوب عليهم, المغضوب عليهم وغير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم هم مغضوب عليهم ملعونون يصفون الله بالنقص سبحانه وجل جلت على كثرة الأسئلة والتعنت والإجابة والله تعالى يديبهم حتى حتى لا شيئة فيها يعني لا عيبة فيها سالما من كل عيب ومن كل نقص فاشتروها بثمن, بثمن باغذ شديد كثير جدا شق عليهم لأنهم شقوا على أنفسهم أولا ولذلك قال على تعالى قتلتم نفسا فادرأتم فيها اختلفتم فيها فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها ازداد اختلافكم حتى ركب بعضهم بعضا يعني بالسيف قال الله تعالى والله مخرج يوم ما كنتم تكتمون كل ما كان خفيا وخلجات النفس يعلمه الله جل وعلا. والله مخرج يوم ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياتهم فأخذوا بعض أعضاء البقرة فضربوه بها فقام حيا أمامهم معجزة باهره قاهرة لائحة أمامهم واضحة ليس فيها ثمت شيء فقام وقال قتلان, قتلان ابن أخي ولذلك الله تعالى قال كذلك يحيي الله الموتى فضربوه فصار حيا أمامهم ونبه الله على قدرته إلى الموتى وكذلك الله يحيي الموتى إذا قال كونوا يكونون إنما قولنا الشيء إذا اردناه أن نقول له كن فيكون فقال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم وقصه لنا خرجوا من ديارهم أيضا وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم أحسن الله بعدما أحياهم بعدما بعد أمتهم ولما قتلوا أنفسهم أيضا أحياهم الله جل, جل في علاه والله ضرب لهم أمثلة كثيرة على في بني إسرائيل شوف الآية جاءتهم تطرة قال الله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم هفلا يشكرون الحمد لله وشكر لله هؤلاء تجحد جحدوا الله تعالى أحيرهم الموت ومع ذلك لم تكن هذه الآية تحي قلوب المرضى التي أغلقها الله تعالى وطمس عليها.طيب ماذا حدث هل آمنوا هل هل هل هل, هل انقادوا هل كانوا الله من الأولياء من الأصياء نبينا إن شاء الله في الآيات القديمة قال الله تعالى ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك في تلك الحجارة الفوائد المصبطة المنافق يؤت بنقيض قصده لا يرسل القاتل من يسر الله من يصر الله عليه ومن شق وتشدد شدد الله عليه مهما ظهرت عظيم ربوبية الله جل وعلا فالقلوب لا تؤمن بها إلا من كان إلا القلوب الخاضعة لربها جل وعلا